حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين الحديث الثالث والثلاثون حديث كصدا يا صديحي عن ابن عباس عبدالله ابن عباس ايو بيهقي كوريي يا غير كسبة رضي الله عنهما ان الرسول الله رسولك الهي صلى الله عليه وسلم قال وحيري لو يُعطى الناس بادك هده الله سيلها بيدعواهم شاك شدود لدعى الرجال رقع شاك قوم بادما ليالكوت إياه والدماء هم باد لكن الباينة مرقاطدة على المدعي قفك وحشاكنا يكركي السياحة واليمين قارتنا على من انكر قف انكر ادش ساي حديث حسن وحديث حسن يروي امام النووي رحمه الله رواه البيهقي امام البيهقي ايا وريي ايه وغيره قيكي وغير ساكرا صراصي وريا وبعد جبل كيسن في صحيحين البخاري ومسلم ايو كسغنيهي حديث 67 سبحيه واحد قاعدوين ف أو مهمه اوه خوبن كيا كلاساري تطبق حقوق دا لوو كلاسارو ان اصلكيس ابو خاري ومسلم كو البينة على المدعي اصلكي انتاس waxaa weeyan بوخاري ومسلم اي لكن waxaa weeyan لفظيغان على المدعي وليمين على من أنكر جملة صدع أسعى بيحقي أيها وريي أن إمام نووين وحديث حسن العلمي ببانو كلنا وحوين وا إثباتيين حديثك وا إثباتيين حديث كنتو أيبونا الصحيحة هو بخاري المسلم قصو بانو إلي صدع أسكرة طايتو صدعينا واجه حديثك أشعف ابن قيس و بخاري مسلم كسوغناء لنا إسقب صدين مركاس النبي قويلة صلى الله عليه وسلم بيّنتك مركاس تقاك تيني أو يمينها ديك لو أكو طعرنا من الله معنا بيّنتك أو يمينه قويلة نبيك صلى الله عليه وسلم سيسترتي إذا من التقيق العيد وقال رحمه الله تعالى حديث مركو الشرحي وهذا الحديث أصل من وصول الأحكام وا اصل وا اصول احكامكم يبقى واعظم مرجئ ان ذا تنازع والخصام وان مرجع او وين او لا لاطو ماركا لا يستبصدو واخ لو دو كان يا ان الله من وحى وشيغنا شرطت ان ابي الله عليه وسلم لو يعظ الناس بدك هدي لسيلها بدعواهم شيغشدوده معناها وخا ان شيغان قفا وحشيقت طيب وان قف كان يهي مال منكان وحان كولاي اهي كل شري وان كان كولاي اهي وحا وانتا سوخله قفا وحشيقت عبد الله حق ملها اه وقال القران كولاي صافي اه مينو يرجع عبد هيو ديلت هاد المره كجرو ادنا واكل وحا وين هاديق قف والبعض وحو لدعاء رجال ورقاء الشيخ لها معنى رقاء وضعب التغليب بضع الشيخ لها ويقوم برقاء الضمر بغاء الشيخ لها أموال قومين قومة لأيالكوة إياه ودماهم معنى تدعاء الله بقين الله رجال لا يخافون الله تدعاء الله بقياه بقى مالكوة بيغوت شيخ ميان لكن تدعاء الله بقين أي شيخ لها تدديكيسي مالكي سددي قفو البابا وحو شاكت الله حكميو اه قفوة وعنكو لهيي تون مليئ macoola raha wariya si ah qabkaan wuxuu iga dilay abahay ama wiilkaygi aya qisaaso madaxa ka jaro waxna walaalaha lama arko waxna walaalaha lama arko qabkaan wuu riidooyay khalaas la dilo murtid waa dil xukunkiisi إلا بينا الهرب قفك مركو وحشيكتو بينا لليه هاتي الدرهانك إن كنت من الصادقين آه. سداسة لليه سداسة لليه قاعداتي مركبتك اللقوبك لسارة يونافق الشاقين صلى الله عليه وسلم وخيري لكن البينا لكن مركبتك على المدأي قفك وحشيكنا يدوشي سيهات مركبتك وحالك الرابا قفك وحشيكنا يدوشي سيهات وليمين طارتنا على من أنكار قفك إن كيراي أو يريئه ملكا مركب وحالة رباء لكن إلا فهمه يامدعي أه يامدعى عليه أه. استلاحات طورة أيه أهل العلمه كوكرة الماما مثلا قولوا وحا يرهدان وحا يمدعي اللي يرهدان قفك هدو آمصه آن لقب سني أوه نشبل وكالتا يدعوه دا مواجهوك سني مدعى عليهنا وحالة رباء قفك هدو آمصه أن لديه آه سيدا صال إلا مثلا فيدي قفها سؤالتك ويقول ليه قف كان أيام حان قوليه هاي بغل كل فيدي قف كان سيدا أسمع هاي مدعي لهذا قف كان سوء اسكبتك اه سوء هدوء آمسوء لقرسنين قف كان ملكا هدوء آمسوء لقرسنين أو أرينتا بمسوء أفترما يدو تأسال لي لهذا مدعي مدعي عليه نوحل لهذا قف كان هدوء آمسوء لديه أو لليه وليه كاربا ilaa qofku wax weeyaynaa adduun amsu moqta la deemaa ka garba xalalay laakin qofku wax sheeganaay haddu amsu oo iska tago qofka oo iska tagaalay marka sidaas lagu kala yaqaano mudda'i mudda'i qaar kale wuxuu hadaan maayay dariiqada laa loo sheegayo waxa weeyan mudda'i waqfka sheeganaaya khilaaful asli khilaafu zaahir sidda wax lagu maahsanoma wax ku lahanshadu waa wax dib keen sooma marka al aslu baraa'at dhimma leedaa asal waxa qofka wax lagu lahayn al aslu baraa'at dhimma qofka wax sheegana wuxuu sheegana waxa ka khilaafsan marka labadooda marka ya dha'if makad bin aha xog yar waqf wax sheegana warkisa dogya qofka wax ugu sheegana dhin ciis xog badan asal wax lay ugu ma lahayn haddii marka asalkii waa weer arso waxu wuxuu badada qof kaan wax kale ayaa marku jiraa waxa la leeyahay waxna kugu leeyahay hadduu u qiro sax ween hadda xal waxa damaan faa duiraa igumala haq asalkaas ku taagan yahay qafrnin oo muslimiintu caadulin ha laga rabo no. qafrnin wax jira ma ku saabsan bay yeah. xuquuqda amaliga ahayn maal ma aan looga qashday sida goorke balaaqa reti yada oo wax qaan leen yala waddu mara laga yeeleema hadaan shay ka maal uusanahay maalna aan looga qasteen sidana nikaaha sidowaha weeye in balaaqo siderni jilada warqiiyey suulee maqaati keenaleen laba mar qaati harna kema jira waasi ka sheekay la yaab la aan nimad wa wax la yaabo waxa kaba jiraan aan ilay islaamkiiba waxa kaba jiraan yaad di karta waad tagi xarigaas qab wax loo soo riciisay سجسana qabki barqta marqaatina u sameeyda laba marqaatinaad u marka tuugsigu u banaanaana ayadana shuruuday u bames sad bih qaf sad bih min oo qarabee saaq aqlin oo ayne ka maqti kaan marka ween ka barqati kaan haduu maal yahay wixii marka maal haduu yahay maal haduu yahay ama wax maal faddu senee in halme iyo inuu keenay markoo ninkaas keenana daara leey oo daartii ku kaba intaas midoo aqoonta marada labannin halnii ya labad marada hal marqaati hadduu بيناوها اللي باهدا او مراكا قبل قرائن كلاسين مطانا وحو وحكو عبدان ايام بيناكا لياماها او مثال وحو كمت اضا نبي الله داود ايا نبي الله سليمان لباك قبضات ويمادين لباك قبضات او لباك عبرورة هايستا ايا مالدوكا arurkeedii ba halka ba halka cunay tiyareeday kulay dhagtay sirka kanaanba hormadaale inay isdee ayaga iskuule dhagganay nabii Dawud u yimaade nabii Dawud waa siil fiiriyay waga ummu qafati weynid inu in u xaqmiyo ijtihadiisa sunno mana ay sodareenad sidaa u xaqmiyo markuu kuujkiya حقنا والله حي نبي سليمان او ان داوود ما بيه ايي يمي دين rawhay tir maaya ya nabiyallahi noqalo gooyay ayada ha qaalad fi wayne kali ku suurtayso ma jeedid ayada qashay hay naga tal gooyay ta qaalad tay fi dayna ma bisaranti wayne fi yareedus aya lam hudara maay hooyay nimadax raxmad de aqbal maaydo in la kala gooyay aruu ma aqbalaydo tan wayne awli san dalin marka ama hal kala gooyay maan u aan وحي ترين تعروركا اللي كانت قوي لها كل بأكتة دا كل نورا رحمة دا. رحمة داس مرقاتكا تجيب سيد دا ايه المادة بالين كالسو سيد دي يا رابا ماركا هو قرينة دا قرينة داس او حكمي ماركا مرقاتيالك وماركا قابل وحين اقوكا رام قرينة سيد داس هو قراتو مبيو الله يوسف سلامتي عزيزكا ماركا يكودك تاي وقفكا باي والبابكا يصرع تجيب والبابكا عزيزكي ا منك الله عزيزك على مضو شاية الوكال حكم الكرم طوغوا يري إن كان قميسه قد من قبول فصدقت هو من الكاذبين أيضا واحد ترأساك إيسا كان أي. نبي يوسف نرمطي شاية الوكال يريانيس مركا منك الله سعده عزيزك وغوا يري خلف يريق قميسه مشو كتيحين حريها دو كتيحان حريها hatu garar ke ceeyayna wa ararayayada iriyeedo gadaal uga dhigti wa la firiye falama raa qamisaa qudami min duburin falama raa qamisaa qudami min duburin qaala innahu min kaydikum markaas uu garabay oo wiilow wax makrigoodii iska dhir wa karina calaamado somaa مدع امامات وقت مرح اي اصار انت اماماتك عنتو كسيتا كيكا لواء مرح بناية وكادي مدى ورقة مين اولي وكوية مادين حال ايضا مرقاتي كان مرقاتي مهي قد يارو كاسو اضافك مرقات وحين مرقات اصوك لا وحان لا مهي ادادة اي ارفق مكين انو اماماتنا مرح الوضب تم مدعك عنتو الوقات قرينة طالة ماشي halaan ma hayo fiimaadmi waraa ma maale aanale ku daaro dum dar maftu si uu leeyahay ka soo qaatay shii aan leena haye calaamada sala waxaa haye qirsi 120 kan qof inuu inta maraha saafaynaa kaanta ku qab إمام ابن المندرنا اجمع اليكسو النقليي كتاب الاجمع اجمع كامل علول موحيكا من حافلين ريكبا وقصر هرية ام ايتهاي حقنكو عن البينة على المدعي واليمين على من انكر سيدا اصطر حقنكو يهي اجمعوي وصاسو حلوك لكن إمام النووي رحمه الله مسائر وقصر هرية شرحه وكتاب كالشرحي oo aan waxa weeyaan qofki xaqiigeen ee maqati keen la lahayn sayil daura ayuu kasoo reebay masail kaas waxa kamid uu u yiri abaha duusan waxa ay haysan caburkiisu inuu bilaa wac iyo qaar uu ku noo bil ka bixiyo hadduu baahdo guur uu ku dhowsanaa wa inuu guuriyo oo islaanta rabiilo di awoogi sector uu ilaahdo waxaan u baahanahay laabii ما law marqaatiykeen hay'a eruba hayay asaga naftiisa kaliya laga ogaa karo inteer ma ogaa karo somal waliba haddii calaamado la lagu arko calaamado haddi la arko oo calaamado ah asooxa ka sheekeena guur yaal arko calaamado noo yaali marka uu u nool yahayna uu wiiraahino allah shay kasta oo qofka asaga xaqii somalayn meel kale aan waxa lama mid ah qofka safihi ma aha taa ku caayaraa oo tusaale waxa ween kala baxay waxaaraan sida samrad ku ayda ama chaatu ku una qofka nooca aso kala waxa sharci amaalka in laga joojiyo maamul tiisa safihi la ra sharci ga wa in hajr ay san uga kale wee kadani ka jira socor gabadha haddi idig oo idmaas ay tiraado oo wax weyn sabaxdi caadan tela ama ay tiraado wax weyn waan umulay oo wax idadi ku dhamaanayda ila gabadhi haddi wax weeyaan hata asagoo ilmihi afar bilood an gaari sabax bilood ay gaarto ilmi wax gabadha umusad ka daynta saas تا تيل حققييو waxaa ilmaasankoodu iyo hata ilmaayuu noqo oo ilmaayaga doob sadax bilodaba khalas idadii oo dhammaad taa ka dib tira marka waxa weeyaan ilmaayaga soo halaabay oo waxa weeyaan idadii shaashay ugu dhammaad wa la qoomayna saddex idadii aan halaatay tiraa oo la qoomayna haye id kale muubakar talaba marqatiy kan la dhima ma ma marqatiy aya la noqonayna marhaday muddo dhantay muddo idda ku dhamma aadada hayna wa taqwoysaana sheeto maamuma baahar naqonaa dana khal maaleena hayna dana wa ka qobaysana sheeto maamuma hayna aadada yihi dana ku dhacee taasi wax ahla ar kooy deekal ala kul hal muddo idab ku dhamaa karto oo soddan yala maamuma ka badan waxii soddan yala waraas ka badan weyd loo makayne ka iyaduna ee haddii eed karo uga kartaa ma jirtaa marka taaso kale ayaaga marqaati lo dirmaan lo dirmaan oo kala leeyti sidaa soo kaleeyto haduu yiraahdo wiilki qaan gaar ka ama gabadhi muga karo laakin aduu dadaha u qan garee dadaw lauga karo la afi hooyadaleen somal dad marku taas marqaati loo diriman wee kale qofki amaanada loo diiday naga loo diiday ama waxa weeyeen walaa iga xaday duusan masiiba aan ma sheegin ما عنده ويده اعنوه تكاينكا قضي اياه امي الدف اعرفت اي اعنوه اسكيشي مرقاتيك كين لما لح كتاب اللي مرسينا خلاص ما اللحظي ها كتاب كمارا لليم مص قردس خلاص مرقاتيك كين لديهم ما اضوغو مسائل مورقه وصدع اصايوك اي انا امام نور رحمه الله وحالا مدقه وحالا قصامه قصامه وحيث انعني هيدا قفة اللي ادلي قفة اللي ادلي lama hayo marqadti app oo lagu sugin karo heban inu dilay laakin calaamada la haya lawsa leerada lawsa la haya lawtu wa ala maboo midan guri gas ayu ku jira meedti waxa la arkay nin to reey digle wato ka soo waa maradan guriyo caadiga ah guriyo iska galay lama maadi karow aad calaamada laakin haya makan xilow faal leeyahay leeyima marqati taas soo kale macad marka soo kale dadka dadka laga diray eleeminkaana ad bilay asagoo bir wa taobigu ka daadanayo ayuu ka soo baxay marka qolki galnaa asagoo meedha yaa qof kaga kuma aanan arag meesha waxa la leeyahay marqati keenay waalaalay kum ton taroot mar in kadiiraso ton ton faarta iga laga yeerima kum ton daarad ma ku ku jido asaga iga diray ala lo dhiiba xariir galo waxa la leey ama dilo ama waxa weyn diya ka qaado sida waxa arur kam qat stor arur asr shan arur ida da annaga akilamku dilay arur marqati manga she mokt wana arur wahtala qaramays lous wa alamat marka qaftila qaftana qafta dilay marka marqati lo tima khayl alamatuhay sta marat us al marqati keri keri qara alikom ta baradmu duma ra kamarqati kan annaga kamarqati namku dilay marqati maqama Lakin Hatana qofkii diin isku mm -hmm. qoobayashay waxaa ila qaddaa sheegan muslimaad marka soo kalepto markaati loo diirmaan qofkii dibka sheeganayay haduu alamada waxa laa calaamada haysta faahir la ala kul xaal calaamad oo u yeelayda haddii la helo khalas markaasna marka شي عبد الحسن عباد شرحه ساء ارمه دنيا كليا ما هان ارمها حتى دينات لتكيده واساس او قوده اه طبكم مقافيه لك رب قدوع الشيخ مثلا قلت النبي كان صلى الله عليه وسلم امتحان هو الا قفيره ما غن شيره الهذا امتحان اله هو قول ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله اه هذا الله ايش هي صحيح صوره النبي ku daayo waxta ugu daayo markaas alla ku ciilana markaas aya alla ku ciilana marka haafid no kafiir wuxuu yiri ayaba waxay hukumneysa إلا أول مضيك أفراع يوحير يوحوي أقواشيس يفعاكيس وأن نوح عاصوك له الحافظ من عد البرج وهو أصراء وحو ينجامع بيان العلم وفضل جوزك الله بعد كو كينا قف علماء آم بحي السنة كو آم بحي دي قف ترحيه على طريقة الشهادة اللهم سينا مرقاتي كينا للي لقى يسمى حتى عالم هدوية عالم كلا يروى على حلسك فنقض ثم ما عن كوهي اليقين قالين هنا على الشغله خلاص ودا معطي دي ليره ادون ما حول منطق ما دين مرقات كيف بينه عتكين على الليل اه بينه عت قرتكين اكو اثباتين لهذا انت عم يقول كيد خب اه لي على كل حال حبي بي الى هي قف وح كل شيغه ان هره ما بد بدين ما في يمال يدين مثل ما بدها دي طب ما وقف ضبيل هاي هذو بينك كانوا قف في خلاص اه بينو كانوا طب كانوا لك عسلين حق يكيا لك عسلين تبع ديه لك عسل ما شي حقو كديه كان لك عسلين من الحق يا او ارين اتشاهر عضينا لأينو في الدوبة حلاف قوقن كردادو خادم هادوسا كانين نعم قاف مسلم قاف مرتدي يا رأساق المرتدي معناها قاف مسلم قاف يرأى واج جانوبي أساق الجانوبي آه آه قاف مسلم كأ قاف كيرا هذا واج جانوبي كلمات دان دورك إسكاء آدمين لبالالله قافي رائع كو يرأى مرتدي يا رأساق وانه هجاجي هادوسا مرتدي نكو يرأهاينا كلمات دو أساق يكو صلى الله بني مركا حدو يرا وا مبتدئ بينه كاين عللي هاكو اه من اصول اهل السنه و انه كو... غبحي اهل السنه اما فروع بذن و بدع وا سو ما جديده تشدين وا انه كونته كل ما وقعت البدعه المبتدئ كل كستو بدعه قد مبتدئ ما مثال انا وكاين حتى وليس, وليس كل من وقع في الكفر كافرة قف كالصو قال لي ما قدعه قال ما واما مثالين احاديث عن عدعه كان قف قال وان قال ما احادي نجمح ان الناس حاجة اوسو جوري قال ما نبي صلى الله عليه وسلم وقشاك سيدا سيران اهل سموه oo waxa weey qofka toobmiid akuu dhacaana u taga maashii maxan salax asimii sallallahu alayhi wasallam sharaxad hadiski arbaad an nusariyyah ayuu ku keenay miseelana wuxuu keenay laba imaam oo ay maraw weyn ee annu sunnah kamid imaam nawawi fi hadith al-hajj labaas uu keenay oo bidac waa weyn ku dhacay oo waliba usul maaha wa asl min usul al-sunnah isaayid اقتباه الكوقفين ويما كان على كل حال حديثه قواعد وين وقاعده وين ومهمه او وقف مسلم كانه مرجعك هذا المهمه هاي حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا وبعضه في الصحيحين